رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ذٰلِكَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ذَٰلِكَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أعدَّ الله تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وجاء المعذرون من الأعراب سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى عفاء ولا على المرضى ولا على الذين ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ولا على الذين لا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 او كَلْتَحْمِلُهُمْ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَلَا عَلَنْتَ دِينِي إِذَا مَنَ أَتَكُنْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا انما السبيل على الذين يستأذنون وهم اغنيا انما على الذين يستأذنون وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون رضوا بأن يكونوا مع القوارث وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون